تعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وويل للمشركين الذين لا يؤثون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ سَوَاءٌ لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا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 بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل من استكبروا في الأرض بغير الحق أقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يتحدون فأبصلنا عليهم ريحه صرصرا في أيها من حسات في أيها من حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْذَابًا هم حتى إذا ما جاءوا وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهدتم علينا قالوا طقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَوْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَوَاتِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَيِّ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا وركم ولا جلودكم على كذو ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذالك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداقكم أرداقكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمَعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي مَنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شدين، ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء.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 من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد وما يلقاها إلا الذين صبوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار وَالْمَسْءُ النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياهم تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له في الليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشع فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إن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 بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يهدي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل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 وَلقد آتينا موسى الكتاب فاختلفوا فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلينفس ومن اساء فعليه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 أَذَنَكَ أَذَنَكَ مَا هِنَّ مِنْ شَهِيدٍ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَعِيسٍ لا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَانِ مسه الشغف يأوس قنوط ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرّأ مسّته لا يقول لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآدِ جَانِبِهِ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 Tiada seorang